شهر الكريم شاهد اللي مرحبا لبعض ما هذا الشهر الكريم شاهد اللي مرحبا علاما لا بني جعلنا بجارة خير سابحة خير السابق بكل خير السابق نفسي بكل خير ولا اجعلنا مجرحه إلا وتبغى فرط لنا ونجد ورسا نحن لآتنا ورحمتك على بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على الاله وعلى الاله ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان منه ما هو فرض علم ومنه ما هو فرض ربي ومنه ما بلقاء ربي الخلقان بمعنى انك سواء عليك مؤمن بلقاء لم فإني خلق بلقاء ربي وهو مؤمن الذي لا فإني والجهل الذي لا فإني مؤمن بلقاء نتعلم فإني مؤمن بلقاء ربي فإني قرائب على كل مسلم وعلى كل مسلمه ذلك لان تطور ما يعتمون على التفض الشديد الشبير من المسلمين يكون على جهل مرسك دون ينبغي ودون يجب عليه التفض فقالت الحديث عن في, في حديث من الهين وملايك من ولكن انساء الله تعالى نحاول الله علينا أن يكتره وأن يكتره بحيث يؤثر إليك العلم سهلا ليسورة ويكون عندك من القواعد ما تستطيع أن تدرك المهن ثلاثة وأن تكون السطر وما هي إذا نتحدث عن القصر وأحسان فلا يجب أن نقسم الحديث إلى اللقاءة الهدامة من ثلاثين من شاء الله تعالى لابد أن نعرف أي الأشكار هو الذي يبيح لك القفر. فقلت لك من ذي قبل السفر الواجل ومن السفر المنزون هناك السفر المباح هناك السفر فأي هذه لك الصلاة ثم اتكلم بعد هذا انساء الله تعالى عن متى يبدأ القطر في الصلاة هل يبدأ بنيه الشطر او يبدأ بركوب البردة او يبدأ بالمغادرة في البلدان ثم نتحدث عن المسافه التي تبير لك القطر في الصلاة ثم نتحدث عن المده التي يجيب لك من تغفر فيها قم يتكلم مع المقاطر والذي والتي لكم من ذي قد ترى القصر فيه شاء الله تعالى بالحديث عن السفر الذي يجيب لك القصر فيه ثلاثة فنجد ان بعض اهل العلم وهذا مذهب لعمل عائشه ربعا الثلاث يرغ أن القصر في الثلاث لا يكون ملاحا إلا إذا كان السفر لأجل الجهاد والقشال في سبيل الله فقط بس شغلت لا يوجد قبل وحنا نجد أن بعد أهل في الثلاث يكون في السفر جدا الحج بس بموضع كثير من اهل العلم قال فصل الصلاه زائد ايضا معنى الطبق في كل سفر من السباح فمن نقول قال القصر في الصلاه لوخته لكل من الاطوار حتى السفر الصلاه فهذا المنظر وانا قلت انجي قبل في كثير من القضايا ستجد متعدده كل اراد لهم العلم له ان يكون ما يحدث له ولكن في النهايه نحن سالت الجميع ونقول لهم كل هاته وما من قلب صادقين الذين قالوا ان القصره الثلاث ينحصر في الصلوات التي تعتريك في سطر الجهاد فقط لازل وعند الخلط من العدو. جابوا الكلام بمين قالوا والله هذا الكلام موجود في القرآن الكريم ففي سورة النساء في حديث الله سبحانه وتعالى عن القتل في الصلاه اقرأ ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى اقول ده الله عز وجل واذا ضربتم في الارض قل لا لك الواحد ضربتم فليس عليكم جناح انت قصير من الصلاة تنهتم ان الذين كفروا كل الكادرين كانوا لكم عبريا مبنى قال ادينا الاية التي تحدثت عن صلاه القصر في القران الكريم علق الله سبحانه وتعالى القصر في الصلاه على شرطين صيغه جاءت باذى وصيغه جاءت باذى الشرط الاول اذا ضربتم في الارض الضرب في الارض وهو السفر اذا الشرط الاول ايه وجود السفر والشرط الثاني بعد ان قال الله يسألكم جناح ام تقصروا من الصلاه يجي الشرط الثاني تنشبتم ان يبثنكم الذين كفروا ومن هنا رأى اصحاب هذا الرأي انه لا يجوز القط في الصلاة الا بتحقق هذين الشرطين شرط الضرب في الارض وهو السفر وشرط الخوف منه الذين سفروا قالوا وهكذا قال القران اضافوا الى هذا وهو صحت عن ام من عائشه انه لما خرجوا معها في سفر قال لها الا نقصر الصلاه قالت ان القصر كان في الخوف ونحن الان امنون فلما نقصر سرينا وقت مكسر الآن مشت التي علقت القصر على شرطين يبقى يارض في وخوف من الذين من الذين كافر الله إلى هذا الكلام وليه هذه الآية وبحضرتنا بقى كلنا من المسافر بنوان من الورد ولا احنا كل اللي مش نافع كلام انتم ليه من الكتاب اللي اللي لا ان ولا انا بتقل عليهم بل الواقع باللحاق وهنا كما قلت يا هؤلاء ما الا هذين الشرطين اذا ضربت في الارض امي خفتا ايضا كنتم اللذي نجاتهم لم لابد من يتحقق لابد اهل العلم كده يبقى. الله طب من عليه عليه والسلام لما جاهد لحظ حد الوداع وقال الناس حظوا عني ملاسكتهم في يوم عرف صلى الظهر والعصر في وقت الظهر وجمع تقديم ماذا حصل؟ يبقى قاسرا وجمع ولما ذا الى المزدلفاء صل المغر والعشاء قاسرا في وقت العشاء جمع تأخير يبقى قاسرا لمغزر في, في هذا الكلام ان زي المركب في قطر يتم في سفر الجهاد كذلك في السفر الوارد السفر الواجب. السفر على سفر لا عليه الزبره انت برك تسرح الكلام ده يمشي يمشي ولا ننشي بأكدة كرد عن الماضي لأخبر شكرا فقر الله تعالى وفعلا النظر من دي فاني وقعتم شكرا شكرا وقعتم شكرا النظر الآية على شنطولنا يقول لي قالت لي الشرط بيقول في الارض بيقول الان اذن الكل عليه رحمه الله. قال عشان تخرج من الدخلية دي, دي, دي حقوق دي انك تعرف الناقل القصر الناقل القصر القصر يوم قتل ايه؟ فالنوعات قتل في العدد دموعات وقتل في الارتون دموعات قتل العدد ان حضرتك تصلي كل صلاه رباعية فلا كاي ان القصر لا يقع الا على الصلاة تصلي وذور عصر عشاء صليون كام فكتب. فده في مقصر عدد نزلت العدد من اربعة لتنين خلاص وقصر الاركان ان حضرتك تشتف الاركان في ركوعك ومقوقك خلاص امان يبقى في قصر عدد وفي قصر اركان قصر الاركان حصل حبيث أتتمن أنت يا معاذ هل تنفيني؟ يقول عشان تعالى كون وهو حديث صحيح استحرحي سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه عن الصحابة جمعين يقول كنت أصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء. ثم أعود إلى قومي يبدأ لقبيض كده فأجدهم لم يصل العشاء فيرشبه الخريطة فإذا أقاموا الصلاة قدموني في الصلاة فيقول معاذ فكنت تصلب بهم فأطيني اليهم ثم وقد فريطنا معاذ دول علشان يصلي بقوم العشاء فبدأ قرأ بصوره البقرة الشيخ بيعرف ديه مثل بيأتهم عن مرينة ها نعم الصلاة اللي بيقرأ صوت البقرة فهي اللي حصل احد القوم لوى مفارقة واتم صلاته واحدة اللوى المفارقة واتم الصلاة واحدة عمل ايه؟ عمل ايه؟ هذا اللي بيقول عليه خطت القصرة في فماذا كان معاذ مطول مرحف سطر بقر فلما انصرف الرجل طبعا اللي بجنه سينجا موسى فيه خلصه مشه فاخبر المعاذا لذلك فقال هو كذا وكذا الرجل يقول يعني انه منافق هذا ابن المعاذ اتهني بأيه بوفاق إن شعب الصلاة وكلها داخل داخل داخل داخل داخل داخل داخل خلاص حتى تعالى من عالة الناس الله ويطلعوا بخير معاذ قال في إلاما كأنه وصفه ابن صلاة فلما سمع الرجل الوالد هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له على قوم. فليقبر النبي هو ترك سيدنا معاذ ليه وخفف الأركان يمشي ميش قال له يا رسول الله لقد تركت نبيحي تعمل العرب ما كان عندهم البطم الزموس ومش أخور لكن كان عندهم الإجل فكان الجمل هو اللي بيعمل في تبارس سياسيا اللي, <تصفيق> اللي, <بقى تصفيق> اللي في دي كان دي العرب يجيب النبح الجمل ويسمونه النبح حشان هو اللي بندح هي اللي عايز الجمل وخليه اعجلت يوريه او الالة اللي وقت عملها ايه ان كانت صلتها يوريه الارض على البال من انا اصلي العيش واجب تكون الارض مرتكت لازم سيدنا معاذ يقرا البقره لو تمها اقرا الارض هترتفع هتهدم ان شاء الله سبحان الله خشيه للبلد ده وخوفا على أرض نوى مفارقه معاذ وأتلنا ثلاثه ووحده وخطف أركانها حتى يدرك ما يائس عمال يقرأ طب خلاص هيخلص طب خلاص حيخلص طب خلاص هيخلص طب خلاص ايه هي... ومعاش الزال ومزهين يقع بسم الله ما شاء الله اوه خلطت جادي كانوا يقفوا على ويوتهم قالوا يتبطلوا الكلمات يعني عايزوا خمس ست ساعات <تصفيق> حتى يخلص زي الله فالدنيا الأرض يكون خربت تناولوا الفارقة خطر الأركان ولح رايح يشوف ارضك ولذلك المدير صلى الله عليه وسلم عمت النعابة فقال له افتال انت يا معاذ افتال انت يا معاذ خفف بالناس فان فيهم الضعيف والمريض يا ذا الحاجة وظلوا الحاجة فرأة انا بسل مثلا في المطار والشايف وقل بلك بالتعبير والشايف التيارة فتن لذلك بقى بسل مثلا ولا هاعمل ايه باعمل ايه بقصر اركان الثلاث بقصرها شويه بقول تقصير المخلل تقصير المخلل من هنا قال ابن سينا ان القصر نوعان في قص عدد وفي قص اركان عشرين دقيقه ثلاث قال فاذا وجد الامران الخوف في السفر إذا من قالت في السفر تركهم في الأرض في السفر خذهم في الخوض فأنت تأخذ القصر بنوعين المدافع المجاهد الخير للعدو يكثر العدد ويكثر الأركان فإن نجده فضلاً عن تأويل الخير عشان كل الآيات جمعت مثلاً إذا تركهم في الأرض وليس عليكم جناح ان تقتلوا من الصلاه ان جسم اي منكم الذين سافر اي قصر الكل لان الشيطان موجودين السفر والليل والخوف يبقى ليك قصر العدد وقصر الايه الاركان في الاركان الله فبتوجد واحد من الاثنين اتوجد السفر بس لكن مفيش خوف قالوا بقى تقدر قصر واحد بس والراجل بيصلي فقط جاز لك قصر العدد ولم يجي لك قصر لا بتقوله شنو لك فهره. فهره. بس قال لك اه مش هيبقالك قصر العدد مش لك. لكن هيبقالك ايه قصر ايه اللي خاف الطياره تسقط او اللي خاف اني الغب بتاعه ده لكن عمله خطت الاركان خطت الأركاض فشفت بالكلمة الله الحمد قال الآية لما ذكرت قصرا وربطت القصر بالشنطول السطر والقول عملت كلمة قصر فكان لك إذا وجد السطر والخوف القصر بنوعيه لك قصر العدد ولك قصر في المركان. فإن يجد أحدهما أخذان ما يجوز له إن يجد السفر جاز له قصر العدد، وإن يجد الخوف فقط جاز له قصر واضح الصلاة من الآية لا تتوجدها بدليل الحديث الذي أخرجه مسلم في صحر القيام. عن يعلى بن اميه يقول صحبت عمر في سفر فرايته يقصد الصلاه فقلت له يا عمر لم قصرت الفنا امنين لا خادم خيثين ولا خادم مداد كفر عابد الفنا امنين فقال يعلى هي صدقه تصدق الله بها علينا وليس هذا من ينبغي وانما سالت النبي كما سالتني فهل ليس نفسي خير من عندنا للصدار لا حرب ولا قتال ولا قوه فسالت سألت النبي كما سالتني فقال لي يا عمر هي صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها اللي هي قصر الايه قصر ايه العدد قصر ايه العدد صدقة تصدق الله لها عليكم فاقبل ايه فلا خطأ فعمر بيوجه منه المخرج مع النبي كان النبي اهم لا حرب ولا فوق ولا اي حادة ومع هذا يجده ايه يقصر الصلاة بيش وقال يا انا يعني سألت جبن سألتني كده تقصر ليه علشنا امين فقال له ايه قال عمر اه هي صدقة ايه لصدق الله بها عليكم فقبلوا صلقتها ومن هنا ومن هنا قال أهل أن التحقيق وأصحاب القول واضح أن إلا سفر من هذا أو السفر للحج أو العمرة أو السفر للعمل أو السفر لذا أو السفر للبلد نجام السفر يموه بين الراحة وبين الدراسة ومن هنا ومن هنا. قال أهل التحقيق واصحاب القول الرابح ان كل سفر يلهى به أو السفر للحج أو او أو او السفر للعمل او السفر لكذا او السفر لكذا ما دام السفر بين الغلاحه وبين الهجوع فلك ان شاء الله تعالى رخصه رخصه القصر رخصه الليل قصر ليه؟ العدد فإن كان السفر للجهاد والخوف في جهاد الخوف يبقى جاز لك مع قصر العدد قصر ليه؟ الأركاب وعشان كده أكلمكم عن كيفية صلاة الخوف كيفية صلاة الخوف لما نيجي نتكلم عن صلاة قدامنا وإذا كنت فيهم فأقمت له مياه الصلاة الحارب بقى والعدوية قدامنا هيؤم الامام اقرا لي ان شاء الله بالبقره بالنساء ينسى لا شوف قصار الصور في ثلاث تضحيات اه ده متبصد لان هم لا يلقون فينا لا اله ولا ذن ولا الان ولا ذن فلا بد ان هذا ان شاء الله بعد هذا امر بدأ الخلاف وطبعا بدأ ثابت من فئه النبي في الصحابة لهم كان يخرجون يسافرون لغير جهاد ولا خوء فيقصرون الصلاة قاسر العدد انا عايز اتنخذ اتنخذ اليوم تمام بدأ الكلام بقى الحصر فبقى كان السفر سفرا حراما دا الكلام بقى من واخر الشمسية للقرسيون للنوهات اتأمراته وابتاع بنته وابتاع حضرته وطالع صيف ونهجت الواقع كده في, في الاختراحة الحريص على الصلاة اوه انه ليش فرد نسيك يتلبس الناس اوه بس مجموين واخدالة انت اه اللي بيرونها انا بيينه انا بيينه بيينه هولا وعارفين على الصلاة فعاي يصلي يصلي فيصلي ايه ده اربعة والله يبطل يقول لكم يا صفر حرامة خلاص صفر حرامة <تصفيق> ما سأتمنى <تصفيق> سبحان الله له قصر أوليس له قصر فتجل إذن الإمام الشافع الإمام مالك قال إنه له قصر ليس قصر ليس قصر ولو انتفت ليه يؤدي اسفلايات كما هي طيب ليه والله لو ابحنا له القصر في الصلاه لاعناه بذلك على معصيته والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الهزن والأقوى ولكنك يقول ساكر البر, البر <تصفيق> طلع لك ذلك من بشكلة ستقينوا على هذه المعصية وكأنك تشعرك بأن سفره هذا سفر بحنة لا لا حتى نكونوا على حلمه ما يفعل وعلى جره الذي يقع فيه النمد الحنيفة قال متى تحقق السفر تحقق القصر قال لإنه هو صردية الصلاة في الصفر ركاتيه والفرد لا يتغير بكونه متلبس بحرام او بغيره حرام هو هو الفرض شكله كده فزيب قال بقى الشيء انك فيه عامل متلبس بحرام يقول لك بقى صلي الاربعة تمانية ينفع خليهم ستة ينفع قال هي شكل الصلاة في الصفر ركاتيه لا ينفع شلقة ليه مرضاعة خلاص يبقى هو دي ليه ليه اللوصة ليه اما كونه بقى مسافر على حسابه عند ربه حسابه عند ربه كثير من جثة عن هذا الرأس تمام والكلم فيه وعنه اشتبه له كمان وقال وقد فبق انا معه في هذا وهذا الله ليه يعني انا مع ابي حميثة في هذا تماما يا جماعة تعرف ليه ده لما نيجي نتكلم عن القصر في الصلاه هو لغه ولا عزيمه يعني فرض عليك تصلي ركعتين ولا بنجازك ممكن تصلي 2 او 4 فلما بقول لك لا هو فرض عليك تصلي ركعتين يبقى حتى لو مسافر السفر هي ده في حرام يبقى هو الفرض في السفر ركعتين ان متى وجب السفر وجب القصر قال زي ايه قال احنا بنبدا النص نفس بين الامان رجل وأنا أذكر أنا أذكر أني سؤال من اغرب ما يكون وهو يقرب الضبط واحد بعث سؤال بيقولي القاتل يقول لي قد كنت في عمره قال وقد اوصتني أمي وكانت مريضة قبلت من الكلام ان احمل لها في عودتي ما ازمزم قال وعند عودتي كنت احمل جيرلا جيره يبيع جرات الناس بخمسه ريال و10 كيلو ب200 جيرت معاه وقلنا لنا اذا على حته الطريق البري جيرت مش لعب. سرت وقد موعد قال لي فاردت ان اثقل نفسي فسارقت اخر فاهلا اعذار واحسن يوم العمره ده قال واحد مشيت <يشوف> عدائي <تصفيق> روح عدائي فرجت مشكله بقى مش هنا بقى المشكله زي لما بيقوم واحد بيقول لك الدوش يقول لك سرق قال ابو الصلاه واحد مخلته فرقع يطلع على العساير مخلته اسجد واحنا صابه سبحان الله سبحان الله راح فرج جدا كلهم غريبه يقول ان الصلاه وقفت في مكان لم يكن الماء متوفرا فيه وارضت الوجوه ففتحت شرقي وتوضات الصلاه صحيحه ابو غود صحيحه نترضى بمية حرام <تصفيق> مفريها ايه مفريها ها صلاة صحيحة او ان لا مصحيحة من السؤال بات ونفس قبولة معانا تاخذ الرخصة المجدداش وانت مسافر سفر حرام خلاص كل صلاة صحيحة ولا غير لا يقول صحيحة ليس العلم على ذلك؟ ان الذي يتوضا بماء المسروق صح الوضوط وصحة الصلاة لان شرط الصلاة طهارة وهو قد حققها خلاص حققها حققها ازاي بقى ده او دي قضية ثانية يتحاسب فيها عنده رب الله انتهرت صحب اه صحت اه صحب زي ايه تبص تلاقي واحد جلب مالا من حرام خلاص روش وخفه ضع حدا وغش فيها نصب نصب اي شيء اسئله قوله خلاص اخذ مالا لا يستحقه وبعدين راح اشترى الصلاة واخلادته الجلديه وساتر منها العوره مين اللي صدقكم صادقك ده ما ساتر العوره الجلديه حرام وشيبك جبت الكلام اللي قالونه ابن عمر قال يصلي صلي او بفود ب10 جواين فيها جرح من حرام وثلاثه دول كلام من يمني صح ابن عمر ده لو صح الكلام ده تسع وتسعين كمية من الصالح والصلاة من مش نفعات بدون مبالغ بدون تسع وستين ما من ذكر فيه شبهه منه يشتري منه وكذا يشتري منه, منه, منه, منه, منه, منه, منه, منه ده المال ده ده ده بند بداية الان ايه عقس شرط الصلاه سائر العورة. فلا صراحه انت بقى سافرتها ازاي دي قضيه ها ثاني جاي متوظق حققت الصهاره حققتها ازاي دي قضيه ثانيه مين سافرت صاير وبدل السفر يوجد ها القصر كنت بقى مسافر ليه وهتهمن ايه دي قضيه ملجبه عند الله سبحانه كان الرابح انه متى وجد السفر وجد قصر العدد فاذا وجد السفر ووجد الخوف كان لك قصر العدد وكان لك قصر الأركان فاذا وجد الخوف وحده كان لك قصر الاركان واضحه كده خلاص نبقى نيك الوصفه دي السفر ولم يكن يستطيع ان يكون هذا السؤال؟ المكان الذي القصر ان يكون هذا هو المكان الذي يستطيع ان يكون هذا هو المكان الذي يستطيع ان يكون هذا هو المكان الذي يستطيع ان يستطيع أربعة. ولو دخل مسجد في من يصلي يا راجل يصليهم اربعه هي كده مش كده فاوديها وقصه وينفعلك فيها ده وده ولا هي عزيمه عزيمه يعني فرضيه الصلاح في السفر ركعتين يبقى لو حضرتك خليتهم تلاته واربعه باطلت صلاتك لانك زودت على يبقى يبقى زي ما تكون قاعد هنا وصليت العشاء خمسه ولا سته ينفع ما ينفعش كده طوله يبقى تصليت ولا لسه ولا عايزين بينا وانت عايز تاخد الله نسالهم كل يوم سؤال وجواب حلو يبقى ده مع بكره ان شاء الله تعالى وقدره الاخر يقول لي احنا اربع اخوه قصر من مبلغ من المال والنظر اللي انا قصر ودع في بنك مصر وقد كنت بتقدير الطلب لتحويل المبلغ الى بنك توسل اسلامي ولكن البنك رفض طيب بدل ما انت عارف كده وانسان عاقل عود وعرفت ايه الصح والغلط، الغلط انت عارف ما لك في البنك ادميه مليك خمس ثلاث مليك عشرة ونقوم حضرتك ان شاء الله قبلك وطرطة عنك بعصالة ويبقى ليك حكم التصرق في المالك وراش ساحب فلوسك من اكيان انت ليك خمسة راح نجدهم لك سابعة واشماسك الربا وتطلع لا تدخلهم لا الطعام ولا الشراب ولا تدخلهم على بيتك وتأخذ المبلغ ده وتروش بيفرس مجمع بيفرس بيه بيه بيه بيه بيه بيه دخلت اي حاجة بعيدة عن الطعام والشراب ولم يكون لك في ذلك عبر لكن لا تدخلهم عليك ولا اتدخلهم في ماكل ولا ما شاء في اي حاجه في أي حاجة شايف واحد مثلا هيتجوز من اخوانه الغلبانين التعبانين وكلهم دوله هات له يا اخي سرير، القدون اكل وسرير اكل مقموصين ما كذا ما ادخلهاش على الاشره ووبعدين طلعت عارف كل عيني مبلغ يا ادخرته للحج وان علي الناس ان اضعه في البوسطه يعني سلطيني حد استخدع له ربا سبحان الله ما ينفع كل الأرضاء حرام بالطبع ربا واتكلمنا فيها من قبل إن شاء الله تعالى بتقول لكيه إذا كان حرام طب ما ناخده أتبرع به لا لا انت لا نفعوض ألا تعيني مثل هذه الأماكن طب صاحبنا اللي فات ده رغم أنفف قاصر وحطوها رغم أنفف بلوش إرادة هذا انت صاحبك الإرادة فهد ايه اراده ما تعمليش زي اللي بتقول ايه طب ما روح ابني كبرياء الله ربنا يرزقها واليتامى والفقراء واليتامى ما تنساش ما تنساش دي القول ده ما ان عليها بالطلاق ما تدخل بيتها وما اختها من دخول البيت احنا مش محتاجه ولا بقول كل الوقت مش, مش كادة. انك توصلي لك ان يحدث عليك بالطلاق اي امراه محترمة عندها دين زوجك قالك ده ما يخصش يمن يخصش حتى ولو كانت اقرب الناس اليك ولو اقرب الناس اليك تقول عندهم دين وعرفوا ان دينك مليعهم مش هيسبل مشاكل مش هيسبل اصلا اصدر دينك عندهم دين فبينك اولا بالطاعة وبعدين نخض به وضع، نقول لك لاك أن تكون سببا في تقطيع الأرحام حتى لا يعاقبك الله على هذا، إلا إذا كان له مبررا شائِع. إلا إذا كان لهم مبررا شائِع شائِع يعني أسمع واحد حاكم على مراعي لا تروح عند أختها ولا زوجها ولا هم يجيء يسأل لي. يقول لك والله اختها وزوج أختها من حليك ناس سلمه قاعدين تلفزيون وجرابكه وكذا وكذا وعمال يقولوا يوجد فقط وراجل من اللي يقعد الحبيب حواليه ويخبط في ليك وامراته متتايده وزوج وكلام ده لا في الكلام ده ولا بقى هنا أرحم مش عايزينه الله الغنى عنها كده على طول فانا بقول احذر ان اتقطع ارحام لغير سبب شرعي لغير سبب شاحط يعني تكون زعلان لنفسك حاجة بيقضل كل دك لما انفعش. لا بد ان يكون هناك لدك هناك قطيعة لابد ان تكون قطيعة من الله ليها سببها الشرعي غير كده اوعى, اوعى اوعى اوعى ان تقطع ارحاما لسبب شخصي او نفسي او مشاكل دنيويه اوعى, اوعى اوعى اوعى بقولها ببليء فيها في بالنهاية بقول زوده كم زله كل زوده موزانه بام تطيره زوده ده يدخل يبقى يدخل ما يدخلش ما يدخلش خلاص لا بد ان تكون مليعه في هذا مليعه في هذا ملكه وهو حق التصرف هي مش عايز ياخد ياخد خلاص فانت تطيعي لكن انا بقول احنا المنصحة في النهاية اشمع ان الشرع الباك هذا الحق تسيء استخدامه ياتى تقطع الحامل بغير سبب الشرعي قولوا الى سبحانه كلهم وبحمدك اشتركوا لا يلا هذا الا انت ما اشتركوا ان اقولوا ليش اللهم تقبل هنا